فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمِ الْأَرْضُ وَلَا يَخْتَمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَوَكَّفُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْ كُم مِّنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنتُمْ تَصْعَدُونَ طَيِّبًا إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل